أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلق من شر ما خلق من شر غاسق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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا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 وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِه وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْلَقُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حَمَلَتْهُ أُمٌ وَمَا أَنَا بِدَاعٍ عَابِدًا وَلَا كَاهِنًا وَلَا فِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتبع سليلا من أناد إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن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 إن أنكر الأصوات لصوت الحميد فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباقنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 كفره إلينا ما أرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمدعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليف.